ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما تَجْهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَأَم أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عَنِ فِي بغير بقدر الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول إن ملك ولا أقول للذين تزدري أعلمكم لي يَخْيَ الله فَيْرَا اللَّهُ عَلِمَ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنَّهُ كَانَ صِدْقًا مِنَ الوالبين. قَالُوا يَا لَوْ مُقَدَّ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تعدنا. الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا الله يريد أن يغويكم وربوكم وإليه ترجعون أم يقولون افترعاك قل إن افتريتوا فعلي يجرامي وأنا بليء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتيس بما كانوا يقعلون واصنع الفلك بأعيننا ورحينا ولا تخاطبني في الذين ظلمون